خطر الناس ديال نيويورك وقعلي كيباشت على رام يخلي حجل جعواني ورشدي وتحية خاصة شعف فلسطين أي يا باب المكي والرجاوي وحفيد وامين والله يبرك في شمع أعطاك ربي يا بنتي بناس قلبي ومهما تديري يا بنتي وقلل فيا <تصفيق> انا قبلك خنستم خوتي واهلي وواليديا <تصفيق> نبغيك بزاف يا بنتي وبسيف عليا <تصفيق> سكنتي قلبي لا صدق فيه بلا خوفا بو شهر بي كيف عاشت خلتي والملكتين أنتي فلحت الضعف أبلتي أيوه